ن ايها د ة ا ل س ا د ة السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته على قدر ما سجلت من مكتبات وتجولت بين الرفوف والكتب والمراجع والموسوعات على قد ما استوقفتني هذه ا ل م ك ت ب ة وهذه الرفوف وهذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ا ل م ة و ا ل م ص ر ي ة و ا ل ق ا ر ئ ة والتي ت ص و ر ت بعد أ ن تجولت و ب س ر ع ة نسبيا تصورت انهم كما يقولون هذا او هذه ولد وفي فمهم ل ع ق ة من الذهب اتصور ان صاحب هذه ا ل م ك ت ب ة ولد وفي يده كتاب اربعين الف كتاب في هذه ا ل م ك ت ب ة ربما تزيد ربما ولو نقصت الى ثلاثين الف لكنها في الحدود بين أرجعين ألف و م اربعين يزيد أ أ ل ف كتاب في م ك ت ب ة م ف ت ي الديار ا ل م ص ر ي ة تجعلنا نطمئن كثيرا تجعلنا نسعد كثيرا تجعلني أ ن ا شخصيا أتوقف و أ ق و ل لحضراتكم و أ س ت ا ذ ن ف ض ي ل ة ا ل م ف ت ي الدكتور علي ج م ع ة أ ن تكون زيارتنا لمكتبته على مدى هذا الشهر الكريم كل عام و أ ن ت م بخير كل عام و أ ن ت م على م ع ر ف ة بين ومع معارف هذه ا ل م ك ت ب ة الزاخره ة القصة والمعرفة ف ي ا ط طويلة طويلة وفضيله ي ل ة مفتي ج م ه و ر ي ة مصر ا ل ع ر ب ي ة الدكتور علي ج م ع ة أ و ل ا كل س ن ة و ف ض ي ل ك طيب وبخير ودايما على علم ومعرفه ة الزيارة كل ل ل عام تسعدني وإن شاء ا وأنتم وهذه وإن بخير نكون في ص ح ب ة المستمعين في خلال هذا الشهر الكريم أ ويسعدني ف بعضه و ي أ ن تزرني و ا ل إ ذ ا ع ة ا ل م ص ر ي ة وتزرني و ا ل أ س ت ا ذ ة نديا صالح ولا نمدحك أ م ا م ك ف أ ن ت من كبار ا ل إ ع ل ا م ي ي ن ومن كبار ا ل أ س ا ت ذ ة الذين تركوا بصمتهم وكم كنت أ س ت م ع إ ل ى هذا البرنامج و أ ت ا ب ع ه جيدا من أ ج ل أ ن أ ل ت ق ط م ع ل و م ة من فم عالم أ و م ع ل و م ة عن كتاب في م ك ت ب ة أ ح د الذين شرفت شرفتهم بالزياره ة شكرا فضلت المفتي فضلت ذ ه شهادة أضمها إلى يعني بكل الفقر الى هذا البرنامج وفي هذا التاريخ بالذات انا بتصور ان ه مكتبه فلان ب ت ب د أ عهد جديد بهذه ا ل ز ي ا ر ة الجديده ة كثيرة الف كتاب فضلت المفتي انا بمسك الخشب واحد فضلت الخشب لاشياء كثيرة لكن للكتب بمسك يمسك ل فعلا نمسك الخشب للكتب هو في الحقيقة الكتاب هو الحياة ممكن نمسك في هو هو وبدون كتاب ف إ ن ه ليست هناك ح ي ا ة الكتاب يقوم بدور أ ق و ى من, من التغيير المفاجئ اللي احنا بنسميه السحر الكتاب أ ق و ى من السحر الكتاب يضيف إ ل ى ا ل إ ن س ا ن معارف ا ل أ ج ي ا ل ا ل س ا ب ق ة ويضيف إ ل ى ا ل إ ن س ا ن ر ؤ ي ة و ا س ع ة ما كان يستطيع أ ن ينتقل بجسده عبر هذه ا ل أ م ا ك ن ولا عبر هذه الـ الـ الـ العقول ولا عبر هذه المذاهب و ا ل أ د ي ا ن والعلوم والفنون والاداب لا يمكن ل إ ن س ا ن بغير و س ط ة الكتاب أ ن يتجول و أ ن ينفتح له العالم بمثل هذا الانفتاح الذي يؤدي إ ل ي ه الكتاب والكتاب في ه م ز ي ة أ خ ر ى ق د لا توجد في ا ل إ ن ت ر ن ت وقد لا توجد في السطلبيط وقد لا توجد في أ ي ط ر ي ق ة اتصال أ خ ر ى وان كانت كلها طرق يعني م ف ي د ة وطرق نقلت ا ل إ ن س ا ن نقله نوعيه في طريق ا ل م ع ر ف ة إ ل ا أ ن الكتاب سيظل له ذلك الرونق الخاص وذلك المذاق الخاص من الثبات ومن إ م ك ا ن ي ة ا ل م ر ا ج ع ة م ر ة بعد اخرى وعدم م ن إ م ك ا ن ي ة التغيير أ و التحريف أ و الحذف الذي نجده على المواقع ا ل م خ ت ل ف ة الكتاب سيظل في مفهوم ا ل و ث ي ق ة أيضا ولذلك فهو فريد في نواه ولا يتكرر حتى لو اخترع الكتاب الالكتروني او اخترع الانترنت او اخترع ت اي و س ي ل ة من وسائل الاتصال الاخرى او الاذاعه ا التلفزيون وعلى جلال ما تقدم ه ه ل ل ا ا ش ي ء و م خ ت ر ا وما ا ت وفق ل ل به او ل على جلالها ا ا ن ن س ا ما ل ا ان ل ك ت ا ب س ي ظ ل ف ر ي د فريدا فريدا ا في ن و ع ه وفي ما يقوم ما به ق ض ي ة م س ك الخشب هي في ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة يقولوا o d يعني ف ك أ ن هناك ط ا ق ة من الإنسان الحسد في ولذلك أمامها ا الخشب ق في غير موصل أصلا ولذلك مع عدم توصيله ل ل ط ا ق ة فهو و ك أ ن ه يصد أ و يمنع هذه ا ل ط ا ق ة من أ ن تنتقل إ ل ى ط ا ق ة حسد مثلا إ ل ى آ خ ر ه ولا حسد إ ل ا في اثنتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ه م ا أ ن يعطي الله إ ن س ا ن ا ا ل ق ر آ ن ويقوم به اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار فنحسده على هذه ا ل ن ع م ة أ ن جعله الله من أ ه ل ا ل ق ر آ ن و ا ل ث ا ن ي ة أ ن يعطيه الله مالا فيسلطه على هلكته في الحق فنحسده يعني أغار منه اغار فالحسد هنا لغوي فقط وليس حقيقي انا اريد ان اغبطه وان اريد ان افعل الخير مثله فاذا كان على هذا المعنى فامسك م س ك الخشب دلوقتي استمعنا الى اصلها و... ودخلنا في معناها ومغزاها واصلها الديني ه ا واصلها ال... الانجليزي ايضا ولذلك انا لما قلت انو بتصور صادرت المفسي وفي أبي رحمه الله تعالى وأمي وكان أ م ي و الأستاذ ج محاميا ع ة ا ل م و ك ن م م ح ا يعني ا ي تخرج في ك ل ي ة الحقوق ومارس م ه ن ة ا ل م ح ا م ا ة و إ ن مال ا في ممارسته إ ل ى الجانب الشرعي وكانت المحاكم ا ل ش ر ع ي ة عندما مارس أ ب ي ا ل م ح ا م ا ة في اوائل ل أ أ ر ب ع ي ي ن ا ت في أ و ا ل أ ر ب ع ي ن ي ا ت ما زالت م ف ت و ح ة اغلقت المحاكم ا ل ش ر ع ي ة س ن ة 55 ب ق ا ن و ن صدر في ا و خ ر س ن ة 54 لكن ابي كان يتخصص ايضا في امور اخرى منها الاراضي والزراعه لاننا كنا نسكن في وكان والحمد ل ل كنا وكان نسكن بن سويف في من كبار المحامين امام المقد من القيم وكان كان كبار وكذا والادارية العليا وكذا الى اخره وكان من هذا الجيل الذي كان يقدس القيم هذا الجيل الذي كانت تخرجه كليه الحقوق عندما كانت تخرج الوزراء والمفكرين و أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي و ز ب د ة البلد وهي ما زالت تخرج الخير إ ل ى ا ل آ ن ولكن المقصود أ ن هذا الجيل هو جيل ا ل أ س و ة وجيل ا ل ن ق ل ة ا ل ح ض ا ر ي ة التي انتقلنا وجيل ا ل ت ج ر ب ة ا ل م ر ي ر ة التي مررنا بها سواء هذه التجربة في ا ل ح ي ا ة أ و في غيرها يعني من حروب م نكسات ن من كده إلى آخر من انتصارات أ ي ض ا لكن الذي أ ر ي د أ ن أ ر ك ز عليه أ ن ن ي ولدت في بيت رجل يقدس القيم و أ ن ا أ ت ذ ك ر عن سبب تركه ل م م ا ر س ة ا ل م ه ن ة بعدما بلغ فوق السبعين ن أنه وذلك ك ا ه ن ا ك غرفة ل ل م ح ا م ي ن في ا ل موحمونا ح ك م ة ك ا ا ن ل م في بنسويف في هذا الوقت كان ملات عدونا ل ثلاثين ب... يعني بكثير ا ل جدا فكان كل واحد له كرسي او كان هناك و س ت ا ذ م ع ي ن له كرسي م ع ي ن بحيث اني لو كنت ج ا ل س على هذا ا ل كرسي وجاء ذلك ا ل و س ت ا ذ اقوم لانه كان ي ر ت ا ح ف ي ويزبري